الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم, يقدم لكم, هذه, المادة يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين سأقف اليوم ضمن سلسلة قدواتنا مع امرأة من الخالدات وعظيمة من عظيمات الأمة وما أحوجنا في هذا العصر إلى نساء صادقات يقتدين بالصالحات مر عليكم في صورة الأحزاب الحديث عن قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم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 وكان أمر الله مفعولا زينب بنت جحش ابن رئاب الأسدية أم المؤمنين وبنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فزينب والدها جحش ابن رئاب الأسد من أسد خزيمة وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اخوها عبد الله قديما فهو من السابقين وقد قتل عبد الله ابن جحش يوم احد شهيدا ولما خرج الصحابه لغزوه احد تحنط ولبس اكفانه وقام الليله يصلي يسال الله قائلا اللهم اني اسالك غدا كافرا شديد القوه يقاتلني واقاتله فاقتله ثم كافرا شديد القوه اقاتله ويقاتلني فاقتله ثم كافرا شديد القوه اقاتله ويقاتلني فأقتله ثم كافرا شديد القوه اقاتله ويقاتلني فيقتلني فيبقر بطني ويقطع اذني ويجدع انفي حتى اذا لقيتك يوم القيامه قلت في معدي قلت فيك وقد حصل الذي طلب بالتفصيل في غزوة احد مات شهيد رضي الله عنه هذا عبد الله بن جحش عبيد الله بن جحش أسلم قديما وتزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان رملة أم المؤمنين وسافر بها إلى الحبشة في الهجرة وقيل أنه تنصر ثم ثبتت هي على دينها فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوجها وكان وليها خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنهم جميعا وأختها حمنه بنت جحش زوجة مصعب بن عمير حمنة بنت جحش هي زوجة مصعب بن عمير وبعد أن سجد مصعب تزوجها طلحة بن عبيد الله ثم أختها الأخرى أم حبيبة بنت جحش وهذه إحدى زوجات عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنهم جميعا أسرة ما فيها كلام. وأخوها أبو أحمد بن جحش شاعر الإسلام الفذ وصاحب الهجرة إلى المدينة وكان شاعرا ولكنه كان ضريرا وكان يقول الشعرة ولما هاجرت هذه الأسرة الكريمة أبو سفيان بن حرب أخذ دارهم واقتصبها وباعها في مكة وبعد فجاء عبد الله بن جحش يتعلم يقول يا رسول الله بيتنا بيع بيتنا بيع لما كرر قال له عليه الصلاة والسلام أترضى به بيتا في الجنة قال رضيت يا رسول الله فترك الحديث في فتح مكة جاء أبو أحمد بن جحش يطلب داره فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم معه فقال للناس لماذا اعرض عني قالوا أمر احتسبتموه في الآخرة لا يريدكم أن تتكلموا عنه قال رضينا وترك الحديث عن البيت هذا البيت المبارك خرجت منه زينب بنت جحش الآية التي قلتها لكم في الأول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر السادس والثلاثين من الأحزاب نزلت فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها من زيد بن حارثة هي في مكة من جهة أمها هاشمية شريفة ومن جهة أبيها قراشية أسدية فكانت مستنكفه أن تنكح رجلا من الموالي لأنه بيع زيت كرقيق رضي الله تعالى عنه وان كان زيت في أصوله عربي حر كان حرا لكنه أخذ في حرب جائرة وبيع وهو طفل صغير في مكة واشتراه حكيم بن حزام واهداه حكيم إلى عمته خديجة واهدته خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار حبه وتزوج زيد بأم أيمن بركه الحبشية حاضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنجبت له أسامة بن زيد المعروف وبعدها أراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يزوجه في المدينة من زينب القرشية ليكسر الطبقية بين الناس فزوجها رضيت فأنزل الله فيها وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم رضيت وهي قالت ترى نفسها أعلى مكانه ثم لم يستمر هذا الزواج طويلا في عامه الأول فكان زي يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد من العنت وكان صلى الله عليه وسلم يقول له كما في الآية اتق الله وأمسك عليك زوجك بعض الناس للأسف الشديد أبعد النجعة في قوله وتخفي في نفسك قالوا حبه لزينب وهذا باقل هذا باطل قال حتى اورد انه كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان عاشقا وهذا لا يليق به فهو لم يتزوج النساء لشهوه اصلا ولكنه ما اراد ان يفشل هذا الزواج لانه المتسبب فيه وتخفي في نفسك امور منها انه سينش... سينسب اليه الفشل فلذلك عزم على ان الزواج اذا انتهى ليسدن يسدن فيه ما سد قال الزواج ده كان ما توفق قال انا بزوجها يتزوجها فقط كموقف لان المتسبب وكانت تاتيه ايضا فيردها ويقول لها احسني الى بعلك تقول له انا ما دير ما قادر اعيش معه وهذا يحصل حتى بين كبار الصحابة فالتوافق في الزواج مهم زيت هو من هو وزينه هي من هي لكن لما كان هنالك التباين واضحا ما استمرت الحياة الزوجية وبعض الشباب الواهم المثالي يظن أن الحياة الزوجية تقوم على الدين فقط صحيح الدين مهم لكن الحياة الزوجية لا تقوم على الدين وحده. مع الدين لا بد من التوافق وإلا ما الذي جعل هذه الحياة تفشل وتخفي في نفسك ما الله مبدي قرر أن يتزوجها لكنه كان مترددا في أن يتزوج بزوجة ولده وزوجة ابنه لأنه نسبه إليه وقف في مكة على مراه ومسمع من الناس قال أشهدكم أن زيد ابن يرثني وعرثه فسمي بزيد بن محمد حتى الهجرة حتى السنة الخامسة ان نزل فيها دي لحد السنه دي كانوا متبنيه وكان ينسب اليه وحتى في واحد مع زيد برضه قال له المقداد ابن عمرو مرات يقولوا المقداد ابن النق ابن الاسود صح المقداد ابن النق وثاني المقداد ابن, ابن عمرو في شخصيه واحده الاسود هو الاسود ابن عبد يغوث وكان قد تبنى كان حليف للمقداد في مكه وكان قد تبناه فكان ينسب اليه ولما نزلت هذه الايات التي أفضلت التبني لزيد ولغيره نسب بعد ذلك الى من الى من الى ابيه اللي هو عمرو بن معد الكندي فنسب اليه بعد ذلك فصار المقداد بن النع اللي بعده الجو المقداد بن الاسود مرات الجو منو المقداد بن عمرو هو من فرسان الاسلام فاراد الله ان يفسد الزواج ليرسي دعائم شريعه غراء الى يوم القيامه وما كان عليه الصلاة والسلام ميالا بقلبه إليها ولا يمكن أن يتعلق قلبه بامرأة تحت رجل ما ممكن يخطى كلام فارغ يا أخي يا أخي تم تعمله أنت أم تعمله واحدة متزوجة لها راجل أنت تتعلق بها كويس؟ وبعد ما راجلها يطلقها في ما بيحصل مثل هذا كلام فارغ ما حصل أصلاً لكنه كان تشوف الآيات مع بعض أنت المنتصوق الآيات مع بعض بوريك الشرق صلى الله عليه وسلم أخفاه والله أبداه دشنه وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زودناكها ليه لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواجه أدعيائهم إذا خضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله في إنه ما في تبني ما قادر يقول هو خلاص قرر إنه إذا طلقا حيزوجا لكن يزوجا الزوج يزوج يزوج لأنه سبب لا مشكلة لما تزوجها كان ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسة من الهجره النبوية وكان عمرها آنذاك خمسا وعشرين سنة أو في الخامسة والعشرين من عمرها فتألم إخواننا دي بتحصل حاسه أنا مرات يجي نشاب مثلا يقول أنا داير بيت الزوجة ويحدد لي بيت أمشي امشي أمشي معه وأمشي أقول اخوانا الشاب ده أنا بزكيه زور كويس وبيصلي معانا وكده يقول بعد ما يزوجه يجي واستكله يقول يدقاها وشاكله ونبزه أنا والله بدخل في أضافره لأنه جبته أنا بعتبر زوجي سببت فيه لما مرات أدور أشيل عفشو رحل عشان ما يجوني ذاته وكان طلقا كمان والله العظيم مصيبة وقعت فوق راسي أنا ما عندي شغلة ما أصوم أنا بعلم الغيب وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين أمشى تقدم لهم بعد ذات لو طلقا حتى لما كلموني أهلا أنا كان سمعتك والله العظيم اتمنى الواطل وخسفت واتخسفت بيزاته أقول يا أخي ده شو ده يا أخي ده أنا أمي شوية من النازل تانى لجويننا إذا كان داءنا الماء أساوي شيء فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك كان متوجسا لا يريد لهذا الزواج أن يفشل والله يريده أن يفشل وأبداه الله ليكسر عادة جاهلية وليرسي دعائم سريعة الغراء كيف يقول لك والله أنا بغضب غضب لما أسمع كلام فارغ زي ده يقول لك كان كل ما يعايل حتى في, في ناس قالوا كلام شين قالوا جماشي جنب الباب ما كان قصد بس شافه بس خلاص ثاني قالوا لك كل مرة طوالي يسكن رسولا في قلبه معقول ده يا اخي ده معقول ده, ده كلام من السوق بمكان فبالتالي وتخفي في نفسك ما الله مبديه من التوجس ان تتزوج بزوجه من تبليته ولم يكن هذا عن عشق ولا عن حب ولكن كان كموقف من المواقف لأنه يرى نفسه هو المتسبب في هذا الزواج فزوجها فصارت أم للمؤمنين رحمة من الله بها يا سلام زينب دي أم براها زينب بنت جحش أم براها أولا قالت عائشة رضي الله عنها والله ما رأيت امراه أعظم دينا من زينب وأتقى لله وأوصل للرحم وأعظم صدقة من زينب وأصدق حديثا من زينب بنت جحش وهي التي كانت تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل لها مكانة ويجعل لها منزلة خاصة قالت له إني أدلي أدلي كلمة أشبه بأنه تعرفوا الدلال, الدلال تعرفوا حياقرب للدلع يعني أيوة إني أدلي إليك بثلاث ما من امرأة من نسائك تدلي بها أنا عندي ثلاثة ميز نسوانك ما عندين جدي وجدك واحد نسوانك الاثناشر دي كلنا جيبين واحده جدها وجدك واحد ما فيه أنا وانت جدنا واحد أمها مباشرة اميمه بنت عبد المطلب هو محمد بن عبد الله بن بنو قتلت جدا واحد وثانيها زوجني ربي بنص الكتاب والله فعلا أول حاجة زيت ما ذكر صحابي في القرآن مع الأنبياء إلا زيت الوحيد الجاء اسمه في القرآن من الصحابة فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك زوجناكها قالت والثالثه كان سفير جبريل اي والله سفير جبريل قال انس بن مالك لما نزلت الايه واتمت عدتها دخل النبي على زينب بغير ولي ولا شهود دي دايره شهود الدنيا كلها شهدة تاني في شنو دي دايره شهود كمان طوالي نزلت الايه دخل عليها بغير استئذان الله قال لو عملنا لك مره وزينب رضي الله تعالى عنها عرفت في هذا النبت الكريم وفي هذه الاسره المباركه الطيبه عرفت بالزهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى بمناسبه هي اولى زوجات النبي لحوقا به صلى الله عليه وسلم وكان يقول أسرع كنا لحوقا بي أطول كنا يدا فامهات وسلم مات وقف في صف الحيطه ورفعوا يدينه قالوا شوفوا الأطول يدمنوا وكانت زينب أقصرهن فلما لحقت به علموا أن طول اليد المراد به الصدقة فلذلك كانت عظيمة الصدقة طيب زينب أكثر ناس صدقة عمر بن الخطاب أرسل إليها عشرة ألف أول ما بيجى ما بيجى فيه مال من يقسم قام أرسل إلى زينب عشرة آلاف لما نجاته تصدقت بها كلها وقالت اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد هذا عمر في السنة بالدون عشر ألف قالت يا الله ثاني السنة جاي عمر ما يحصلني فماكت في عامها عشرة ألاف شالت وزعت كلها وقالت يا الله لا يدركني عطاء عمر من قابل فقبضت في عامها توفيت زينب بنت جحش سنة عشرين هجرية في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وصلى عليها عمر ستة عشرين وهي أول امرأة وفاة بعده صلى الله عليه وسلم ولما صلى عليها وجاء في قبرها لينزلها أحب عمر أن يليها في القبر فضل حبه حب انه يدخل الغبر جوه ينزله هو فأرسل إلى أمهات المؤمنين قبل أن يقبرها يستشيرهن قال لهن من ترون احق بانزالها في القبر قالوا له الذين كانوا اذا دخلوا عليها لم تحتجب منهم والذين كانت تحب ان يروها فنزل في قبرها محمد ابن عبيد الله بن طلحه دود منه والدخوته ومحمد ابن عبد الله بن جحش دود منه والدخوه وعبد الله ابن ابي احمد بن جحش ودمنه والدخوه وأسامة بن زيد ابن حارثة وذا منه ولد زوجها صار محرما لها على وجه التابيد قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف فصار محرما لها وان صار بعد ذلك زيد رضي الله عنه اجنبيا ولكن ولده يكون محرما لها فنزل الاربعه في قبرها وانزلوها في قبرها وينبغي أن نقول أن من البركات التي أجرها الله أن آية الحجاب نزلت في يوم عرسها آية الحجاب في الصيحين واحتجاب النساء من الرجال ونساء النبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليهن آية الحجاب وهو في عرس من؟ في عرس زينبه رضي الله تعالى عنها وبذلك نكون قد طوينا صفحة من أعظم صفحات التاريخ وهي زينب بنت جحش امنا أم المؤمنين وزوج سيد المرسلين في الدنيا وفي الآخرة يخواننا أي وحدة رسول الله ما تهمرته دمرته في الجنة طوال. تأكد من المرضى ما الشك هؤلاء نساءه في الدنيا ونساؤه في شنو؟ في الآخرة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا